be Let me end. لم لمm ni فَكِ إِنَّا نَرَى فَرَضٍ خُضْرٍ وَعَرْضٍ حِسَانٍ تَبْيَأَنِي بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الغاقعه ليس لوقعتها كاذب خفض ذكر وانفع اذا رجت 124. وبس في جبال بسا 125. فكانت هباء من بسا 126. وكنتم فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون جَنِيّب تِلْتُمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ أَنَا قُونَهُ مُتَّقِينَ عَلَيْهَا مُتَّق